a l l a h ك a ر الله أ ك ب h أ a ه د أ r لا إله إلا الله أشهد أن م الله ح n د, ق ق د ق ا s u l u l l ل h h a y y y الصلاة حي t i hayyya ala alfalah.Qadqamati a l s a l a t ل q a d q a m a ل i a l s a l a t u a l l a ا u ل k b استووا اقيموا صفوفكم م ع ت د ل و ن الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 「今夜は何をしても」 انتم الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد إ ن ي ش أ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر أ خ ر ى و إ ن تدع م ث ق ل ة إ ل ى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة ومن تزكى ف إ ن م ا يتزكى لنفسه و إ ل ى الله المصير وما يستوي ا ل أ ع م ى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور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 جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أ خ ذ ت الذين كفروا فكيف كان نكير الم تر أ ن الله أ ن ز ل من السماء ماء ف أ خ ر ج ن ا به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 و ا ا ل أ ن ع موسوعه مختلف ك ا ل ك إ ن م ا ي ب ل ى ا للعلوم ه من ب ا ا د ه ع ا ء إ ل ا ل ل ه عزيز غفور ا م ي ه س م ع ا ل ل ه ل م ن حمده ر ب ن ا و ل ك ا ل ح م د الاسلاميه ل ه أكبر, الله أكبر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 「そして今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 ليوفيهم أ ج و ر ه م ويزيدهم من فضله إ ن ه غفور شكور والذي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إ ن الله بعباده لخبير بصير ثم أ و ر ث ن ا الكتاب الذي نصطفينا ا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ب إ ذ ن الله